فَانْتِقَادَ قَوْمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَلَمْ تَرَئْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهُكُمْ مِنْ دُونِهِ 111. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم مَا عَذَابُ اللَّهِ بِغَضَبَةٍ أَوْ جَهْرَةٍ هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ يُسْلِمُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَن آمَنَ لاَ خَافٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لاَ أَكُونُ لَكُمْ عِنْدِي خَازِنًا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيِّ قُلْ هَلْ يَسْتَبِعُ 124. أفلا تتفكرون 125. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وما تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم كَمِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَاطْرُدْهُمْ فَتَفُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ